يا هلالي محمد يا هلالي محمد وحوى نطف المعاني خصة بالسامع المتاني رمها الله وحوى نطف في الخلق ثاني ما له في الخلق ثاني ما في الخلق ثاني من مكة لما ظهر لأجله انشق القمر من لما ظهر لأجله انشق القمر والله وافتخرت آل مضر على كل الأنام به على كل الأنام كل الأنام يا أمان ظهر الدين المؤيد الله الله, الله, الله, الله الله بظهور الهار أحمر ظهر الدين المؤيد الله الله Oh, Thank